Allah I want يا رب يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرزا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فازا فوزا عظيما وبعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده إنه الشرف الشرف الذي ليس دونه شرف والذي ليس فوقه شرف أهله هم السابقون السابقون السابقون هو أكبر من كل شيء أكبر من هذه الحياة كلها بل ما قامت الدنيا كلها إلا له وما قامت الدنيا كلها إلا عليه تسكن به حيرة القلوب وتطمئنه وتنقلب الأحزان السرورة هو الذي يأتيك يوم القيامة ظلا ظليلا في يوم تذنو فيه الشمس من رؤوس الخلائف حتى تكون فوق رؤوسهم قد رميل فيأتيك ظلا ظليلا في يوم ينقطع فيه الظل به تطيب الحياة به تطيب الحياة مع ان الحياة مرة حيث اخبر الله فقال لقد خلقنا الانسان في كبد وحيث يقول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى به تطيب الحياة هو شفاء القلوب ودواؤها وكم تمرض القلوب نعم كم تمرض القلوب وتشتد العلة فاذا به هو طبها ودواؤها وشفاؤها هو وما أدراك ما هو. هو الذي يكتب لك الشرف كله وهذه الآية تقول فاذكروني أذكركم فما أسكتنا بعد أن سمعنا ما سمعنا واذكروني أذكركم فما أضيعنا وكم ضيعنا من يسكت بعد وهو يسمع هذه الآية ويسمع فيها موعود ربه من ذا الذي يضن على نفسه ولنفسه ان تذكر في السماوات العلا وان يكتب لها الشرف بين ملائك ربي سبحانه ولما مر على رجلين قال ما اجلسكما فقال نذكر الله وما كل اثنين يجلسان هكذا ولذا قال لهما الله فقال له الله ما نكذبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت اليمين تهمة لكما ولكن تعلمون جاءني جبريل يقول بأن الله يباهي بكم ملائكة السماء بأن الله يذكرك ما هناك في سماوات الشرف فما أخطأك أيها المسلم وما أضيعك وما أسكتك بعد أن سمعت ما سمعت لماذا تحول الذكر ذكرا صوفيا مرة فيه من شرك القول فيه من الرقص والصفير والتصفيق كما كان المشركون الأول حيث قال الله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءا وتصدية جعلوا الزكر صفيرا وجعلوا الزكر تصفيقا وجعلوا الزكر رقصا لماذا تركناه لقوم ضيعوه جعلوه تصفيقا وصفيرا ورقصا حتى زكروهم به والله يقول فاسكرني أذكركم ولما جاءوا جماعة الفقراء يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبق السبق سبقنا اخواننا ان كانوا اغنياء وما جرمنا يا رسول الله ولا تنزل بقدر مقدور ان كانوا اغنياء يسبقوننا عمره ان كانوا اغنياء يسبقوننا حجة ان كانوا اغنياء يسبقوننا الصدقة فما ذنبنا وهؤلاء اهل الدسور قد سبقوا هناك سبقوا للوجور كل يا رسول الله فما تقول عزاء للفقراء ايضيعون ان كانوا فقراء وما ارزاقهم الا كما اخبر الله وما من دابة الا وعلى الله رزقها فما جرمنا والأفزاق تنزل مخدورة أسبقنا الأغنياء بأموالهم فماذا تقول فيقول افعلوا ما أقول لكم تدركون من قبلكم وتسبقون من بعدكم وتكونون الأغنياء السواء سواء في عمرة سواء في حجة سواء في صدقة قولوا مئة كلمة دبر الصلوات تكتب لكم بها عمرات وحجات وصدقات ألا قلتم سبحان الله ثلاثا وثلاثين ألا قلتم الحمد لله ثلاثا وثلاثين ألا قلتم الله أكبر أربعا وثلاثين عندئذ تكونون والأغنياء سواء لا فضل لهم عليكم أن كانوا أغنياء ولا تضيع لكم عمره وتكتب لكم بها حجة وتكتب لكم بها الصدقات إنه العوذ العوذ أيها الفقراء إنه العوذ العوذ في مئة كلمة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءه الرجل يقول يا رسول الله كسرت علي شرائع الإسلام كل هذه الشرائع من صيام من قبل أصلاة ومن بعده سكاه ثم حج فأمرة فأمر بالمعروف فنائ عن المنكر فصدقات فبر فإحسان كل هذا يا رسول الله ما يفعل رجل مثل ضائع حيل بينه وبين كل هذه القرب والطاعات ما يفعل رجل مثل في شغلة هذه آل الحياة لا يكاد ينتهي منها ايضيع وكل هذه شرائع الاسلام ايضيع ولا يأتي ربه الا بقليل عمل ايضيع يا رسول الله فهل من كلمة هل من حبل نجاة اتعلق به هل من شيء اتشبس به فيكون نجاة يا رسول الله ويوم القيامة يوم هلكة ويوم القيامة يوم موازين فما يزاب ضائع مثلي حيل بينه وبين القرب والطاعة والبر والإحسان فقال له اسمع أيها الرجل اسمع وليسمع من وراءك الجميع إذا أردت أن تدرك ما فات وأن تؤود ما ضاع وأن تأتي ربك بخير ما ياتي به عبد وأن لا يسبقه في ذلك أحد فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عندئذ لا تضيع ولو كسرت شرائع الإسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ولو حالت بينك وبين كل هذه الطاعات والقرب شغلة هذه الحياة وشغلة الحياة مرة صعبة ألا تتشبس ألا تتمسك إنه النجاة إنه النجاة فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهنا يتشبس رجل بحبل النجاة الذي لا يضيع ما تمسك به كما اخبره الرسول الكريم انه النجاة لو تعلمون لكن لا يكون نجاة الا حيث اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ولا يكون ذكرا الا بهذا الاسلوب ما بالك لا تكتب منشور الولاية ما بالك لا تقدم امارة الحب الكبرى رأيت الى محب امرأة كيف كان ضائعا يذكرها في ساحة الوغى والحرب يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارك تغرق المتبسمي هكذا تسمعون رجلا يذكر محبوبة في ساحه الوغى والقتال ليكتب بابيات الشعر هذه شهاده الحب وليكتب بها كلمة الحب الكبرى فاقولوا واتمعوا وبئس المثال ما سمعتم بيت المثال ما سمعتم فاين محب ربه أين محب الرب من محب أمة وامراه أحبها حيث ذكرها بهذا الأسلوب فلم ينتهي ذكر حتى في ساحة الوغة وفي ساحة القتال متى تطمئن القلوب متى تطمئن هذه القلوب في حيرة هذه الحياة متى تسكن عن اضطرابها ومتى متى تقوى هذه القلوب والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب شفاؤها ودواؤها طبها لو علمتم رأيت الى موسى يقول الله وهو في طريق الى فرعون وما يفعل موسى وفرعون جبار جبار جبار ظالم ظالم ظالم وموسى وحده حتى انه لا يملك من بلاغة القول وفصاحة القول الا او لا يملك كثيرا حيث قال واخي هارون هو افصح مني وما يفعل النبي الرسول وفرعون يعدها عليه وفعلت بعملتك التي فعلت فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تنيا في ذكري هذا هو سلاحك يا موسى ولا تنيا في ذكري هكذا تزاب بها يا موسى فلا يكون فرعون سيكون صغيرا صغيرا صغيرا بحيث يقول لا شيء انت في ذكر الله في الدرع الحصينه الدرع الحصينه التي لو طلبك كل شيطان انسنا وجنا فانت امن امن يا موسى قلها يا موسى ولتني في ذكري كي نتبعك كثيرا ونذكرك كثيرا فانظروا كيف انطلق لسان الذاكر حجه وكيف انطلق لسان الذاكر مقالا فرى نهار يسك ويسكت ويسكت ولا يتكلم إلا موسى ويتكلم فصاحة بلاغة حتى ضاع فرعون ما يحر فرعون جواب يقول ما رب العالمين يقول موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مخنين حتى رأينا فرعون يضيع هو يقول لمن حوله ألا تسامعون وماذا تقول أنت فرون ضاع وكل الوجود الضاع كل الوجود الضاع لان موسى الذي كتب الله له فصاحة لسانه وبلاغة قوله ان كان الزاكر فليس يضيع الزاكر ابدا وحق للسانه ان يحمل من باغة القول ما يعجز الفراعين حج حق للسانه ان يحمل من فصاحة القول ما تسقط به حجة الظالمين فيسقط فرعون ضائع حتى يقول لمن حوله ألا تستمعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون هكذا يتفرغ فرعون للتهم ولا يملك إلا التهم لا يملك إلا التهم هكذا يقول يقول الله لا تني في ذكره كتب الله له بذكره فصاحة لسانه وبلاغة قوله والحجة الظاهرة القائرة القوية نعم القوية ولذلك يقول الله ولذكر الله أكبر أكبر من كل شيء حتى قال الرسول الكريم لتصحح المفاهيم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأسكى عند مليككم بل هذا خير من أن تلقوا عدوكم فتضرب رقابهم أو يضرب رقابكم ماذا يا رسول الله؟ أبوق الجهاد من قبه أبعد الجهاد من طاعة الجهاد الذي نعلم هو زروة سنام الإسلام هو كل شيء الجهاد الذي هو هدف النفوس كلها فماذا بعده يا رسول الله يقول بل بعده بل فوقه بل أمامه خير لكم من أن تلقوا أدوكم وتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم خير لكم من هذا ذكر الله ذكر الله ولا ذكر الله اكبر بل لا يكون جهادا الا به حيث قال رب العالمين اذا لقيتم فئة من الذين كفروا فاثبتوا واين الثبات يا رب والذين كفروا ما تعلم قوة والذين كفروا ما تعلم اعتادا والذين كفروا ما تعلم سلاحا فكيف يا رب كيف واؤلائك ما ترى يا جاءوكم من فوقكم جاءوكم من اسفل منكم جاءوكم من كل صوب وحدب قال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا اذكروا الله كثير هذه الكلمات التي تصنع السبات الكلمة الوحدة منه تغرس لك بها نخلة في جنة رب العالمين فيقول سبحان الله وبحمدي من قال غرست له نخلة المئة منه تغطيك تسك مغفرة كاملا حيث يقول من قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر الكلمة بل الكلمة الواحدة منه تملأ الميزان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الواحدة تملأ ما بين السماوات والأرض تسقل بها البوادين حتى وانها الكلمة الخفيفة التي ليس فيها من ثقة للقول كما قال كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سمعتم ما سمعتم فدعوني اقول ما اضيعنا سمعتم ما سمعتم فاقول كم فرطنا كم فرتنا الكلمة الواحدة تملأ الميزان والاخرى تملأ ما بين السماوات والارض والمئة من كلمة تعطيك صدك المغفرة ونخلت تغرس لحسابك أنت في جنة رب العالمين ماذا فعلت أيها المسلم بئس بئس لسانك بئس بئس لسانك أنضاع وقد سمعت ما سمعت نعم سمعت ما سمعت بل ما جاءت فاطمة فاطمة ابنته الطيبة الروم تقول يا ابتي اكلت الراحة من يدي واشكى صدري يا ابتي كل هذا الشغل كل هذا العمل ما بين طاي وتبخ وماء وبيت وعلي مجايد بطل وولده معه وفاطمة تقول تقوم على كل هذا فماذا افعل يا ابتي الا توفني خادما يكون العون لي في هذه الحياة وكل امرأة عندها خادم بل اكثر من خادم يخدمها حتى في حمل عليها فماذا تقول لابنتك وصدرها قد اشتكى والرحى قد اكلت يديها وذبلت يديها ماذا تقول لابنتك وكل هذا الشغل ليس الرغيف ياتيني كما ياتب في هذه الحياة سهلا في ساعة او في دقيقة انما الرغيف قبله عمل وشغل ما بين رحا تطحا وما بين عجين يوقا وما بين خبيز يخبز املية طويلة طويلة من الجهد والنصب الا من خادم آبته فاسمعوا ما يقول الاب الفقه والرسول النبي يقول ألا أدلك يا فاطمة فهناك ما هو خير فهناك ما هو خير يحمل القوة لك يجعل في يدك قوة فلا تأكل رحى منها يقوى به صدرك يا فاطمة فلا يشتك بعد اليوم تقومين بكل عمل ولو كلفت بحمل الجبال الراسيات من يمين إلى شمال ومن شمال إلى يمين فما هذا يا أبس الذي يحملني؟ يحملني على كل ما هذا كل جاهة الحياة الذي تعلم فقال عند الفراش تأوين تسبحين ثلاثا وسلاثين وتحمدين مثلها وتكبرين فوقها بواحدة هذه مئة يا فاطمة تبص القوة في بدنك وتحفظ لك يدك وتحفظ لك صدرك وتعودين فاطمة التي تستغني عن كل خادم ولو كان مئة خادم كل عمل يا فاطمة ولو كان عمل لا يقوم به إلا الجيش من الخدم والعبيث هذه الكلمات التي تطيك القوة هذه الكلمات التي تحمل عنك كل البيت وتعب الحياة ونصبه فإذا أويت يا فاطمة فقولي سبحان الله سبحان الله الثلاثة وسلاثين قولي الحمد لله سلاثة وسلاثين قولي الله اكبر اربعا وثلاثين لا تضيع فاطمة ولا يضيع احد بهذه الكلمات وتذهب الحياة سهلة جميلة بلا تعب بلا مصب وبلا مشقة قولي يا فاطمة ما تسمعين واعلم الوجود كلهما تعلمين ان يضيع الذاكر وهو في طيب الحياة يعيش كلمات كلمات في ركن هذه الحياه في ركن هذه الحياه البعيد بها تتحرك الجوارح المعطله ايوا الشاكون من قسوه العين ايوا الشاكون من قسوه العين والمتالمون من جمود الدمعه في الماق كيف تنزل الدموع مدرارا على الوجنتين والدموع ما علم ما من قطرتين أحب إلى الله من قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم في سبيل الله حياة العيون هي هذه الدمعات لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من عين لا تدمع العيون دمعها هو الحياة ما دمعها هو النجاة كما قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسوهما النار عين بكت من خشية الله عين بكت من خشية الله هذه الدمع التي جمدت في المعاقي كيف تعود هذه الدمع التي جمدت في العيون كيف تنزل مدرارا وحق العيون أن تبكي وحق الدمعات أن تزرف خشية لربها فقال هناك ورجل ذكر الله خاليا هذه الكلمات التي تتحرك بها الجمهة تتحرك بها الدمعات بل هذه الدمعات الكلمات هي التي تبعث الفكرة في الرؤوس لا ياتل للألباب الذين يسكون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ثم ماذا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هم أهل الفكرة هذه الكلمات هي التي يرفع بك بها دعاءك إلى السماء ليس دونه سدم ولا حجب ولا يغلق دونه باب حيث يقول ثلاثة لا ترد دعواهم ثلاثة لا ترد دعواهم ما ترد دعوات كثيرة كثيرة كثيرة حيث قال الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دعوات لا تضيع فيقول سلاسة الزاكر لربه كثيرا بهذا ترفع دعاك الى السماء لا ترفع كلمة خالية من الذكر وانما الذكر الذي يحمل الى السماوات العلا الى عرش رب السميع العليم سبحانه فقال ورجل ذكر الله خاليا حتى فاضت عيناه فاذا بهذه الكلمات يوم القيامة تتحول الى الظل المبين في يوم شمسه فوق الروس وحره يلجم الناس عرقا الجامة حره يلجم الناس عرقا الجامة في هذا اليوم تأتيك هذه الكلمات الكلمات الخالية هناك الكلمات الدامعة الباكية لتتحول الى ظل النجاة في يوم الدين ويومها ينقطع الظل كله يوم لا يومها ينقطع الظل كله قدم لنفسك ايها الرجل ولا تكن من الغافلين كما ربنا سبحانه وتعالى نبييا ومن بعده ولذا تقول السيده عائشه كان يذكر الله على كل احيانه حتى ما يخطئ الذكر ساعه الشهوه فاذا كان مع اهلي في حظ النفس وشهوه الابدان قال بسم الله هنا يذكر الله أيضا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هنا يا رسول الله لا تخطئ الذكر هنا حتى في حظ النفوس ولذا لما دخل الخلاء ساعة ولا أعني بالساعة ستين دقيقة تقديرا إنما أعني بالساعة تلك اللحظات التي تعد عد فلما خرج لهج الى ربه يقول غفرانك ولماذا غفرانك يا رسول الله وين كنت وما غفرانك الا كلمة التوب من الزم وانا كلمة الرجوع الى الله ومن علم زمبا هنا وليس هناك ماصية ولكن يقول غفرانك كأنه يقول استغفرك ربي هذه ساعة من العمر لا ذكر فيها هذه لحظات من العمر لا يشكر فيها اسم ربي فحق ذلك أن أقول غفرانك ولو كنت ذاكرا قبلها أقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الغبث والخبائث فلا يفوتني أن أكون ذاكرا بعدها مستغفرا حتى الصلاة الصلاة التي هي الذكر كله وأقم الصلاة لذكري ما باله ما باله بعدها يقول استغفر الله ثلاثه اول ما يقول دبرها استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله. كانه يتغفر من تقصير ذكر وكان حق الله ان يذكر فوق هذا الذكر مع ان صلاتهما على ال امت صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعه الواحده قدر الاعراف ويبقي في الركعة الواحدة عند كل آية ومع ذلك يقول بعدها استغفر الله وكل هذا الذكر تستغفر يا رسول الله كأنه يقول ما يذكرك أحد ولذا قال سبحانك سبحانك لا أحس السماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم والعلم كله من الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلِّ اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين ورضى اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين ما أشد ضياعنا عباد الله وهذه الآية الآية التي تقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريم أرأيت أرأيت كل واحد منا إلا ما رحم الله شيطانه معه قريمه الذي يفارق لا يفارقه وما أدراك أن يكون الصاحب شيطانا وما أدراك أن يكون القرين إبليس فما أدراك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا ما يقول الله أنا مع عبدي لكن مع عبدي متى يا رب أنت معه متى يا رب تكون معه وأنت القائل في كتابه ومعكم أينما كنتم ولكن تلك معية بدون معية فالمعية الأولى هي المعية العامة لخلقي ويمعية السمع البصري لحاطى النصرة ولكن هنا معية خاصة يقول انا معه ان هو ذكرني رأيت الله معك الله معك حين تذكره ومن معك ما ليس تذكره نقيد له شيطانا فهو له قيم فاختر لمركبك السير فاختر لمركبك السير وقد سمعت واديناه النجدين واختر نفسك الرفيق والصاحب او اطلب بها المعية والنصرة وقد قالها رب العالمين نقيد له شيطانا فهو له قريم وبئس من كان قرينه شيطانا بئس, بئس من كان قرينه ابليس رائط كم نحن في الضياع هذا هو سر الضياع كله الدنيا كلها ما قامت الا لفكره والصلاة التي نصلي ما هي صلاة الا لذكره واقم الصلاة لذكره ولسا الله صلاة المنافقين عليهم في وجوه كالسوب الخلق وقال ولا يذكرون الله الا الا قليلا وما الحج الا ذكر ولذا في كل ايات الحج يقول وفاذكروا الله كذكركم واذكروا الله في ايام معلومات واذا كان الصحابة يلهجون الذكرا تنقطع حناجرهم فلا قيمة لكل عبادة لا وزن لصلاة لا وزن لحج لا معنى لصيام لا معنى لكل الطاعة وقربة الا به مام الا به ولذا قال واقم الصلاة لذكري فلا تحسب صلاة حركة جوارح او قيام اركان انما الصلاة في حقيقتها كما اخبر الله واخر من الصلاة لذكري. ومن هنا كانت صلاة الرجل تفضل على الرجل بهذا يقولون هذا اشبهنا صلاة برسول الله كيف ان كان يركع غاية ما يركع كل الناس يركع ان كان يزجد نعم ما يزجد كل الناس يزجد ولكن يقولون علمنا في سجوده علمنا في ركوعه عشر تسبيحات ولذا كانت صلاة ابي هريرة تشبه صلاة النبي بهذا تشبهها ذكرى فما الصلاة ذكر ما الحج إلا ذكر ما كل هذه القرب وطاعات حقيقتها إلا لهذا ماذا بعد وقد سمعت كيف يقول الله فاسكرني أذكركم مجالس الذكر مجالس شرف تحضرها ملائكة ربي وتحفوى بأجنحتها وتنزل الرحمات والسكينة تغشى القوم وتعود الملائكة لربها بالخبر وهو العليم الخبير تقول يا رب هم يسكرونك تحميدا وتسبيحا ودعاءا وذكرا فما انت قائل يا رب فيقول اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم اشهدكم يا ملائكتي وانتم الشهود خذوا بايديكم شكوك المغفرة لهم نام وضعوها في أيديهم حتى الذي جاء ما يعنيه ما يعنيهم يقولون فلان جاء لحاجة يطلب مقصدا يطلب حاجة قالهم القوم لا يشقى بهم جريسهم لا يضيع أن كان معهم وإن لم يكن منهم كرامة للذاكرين كرامة هذه المغفرة التي يقول الله فيها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تعلمون تسمعون ما تسمعون وأقول ما أقول لكن الذي تعلمون عباد الله أن أسماءكم جميعا تتردد في جنبات سماء ربي كل منكم يذكر باسمه باسم الشرف وربنا يبايبنا ملائكته يقول انظروا ملائكتي ما اجلسهم امر دنيا ولا جماعتهم مصحة انما جلتوا فيا يذكرون ولا يذكرون الا الله انقطعت امانهم من الدنيا وما سلج والسنتهم الا بذكر الله متكلما ذاك الاول وسامعا ذاك الثاني فمرى للا اباهي بهم الوجود الوجود الوجود, الوجود ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين آه الله فقال له الله ما جلسنا إلا فيه ما جلسنا إلا ذكرى فقال إن الله يباهي بكم ملائكته الساعة والخبر موسوق جاء به الصادق المسبوق جبريل عليه السلام من عند ربه وتعلمون من جبريل امين الوحي الذي هو الامين ارأيتم الخبر فما اسكتنا بعد وما اضيعنا قبل اخوة الاسلام ان يقول الله فاذكروني اذكركم والكلمة الواحدة يخبر بها رب العالمين يخبر بها رب العالمين كما في الخبر الشهير المشهور ان الرجل يأتي يوم القيامة ضياعا قد ملأ اهد الله زنوبا ومعصية وهي كلمة ذكر واحدة تأتيه كلمة ذكر واحدة تأتيه توضع في كفته تحملها بطاقة فتطيش بها كل السجلات وكل النفاتر وكل الكتب وموسى يعجب يا رب كلمة واحدة كلمة واحدة اذكرك بها كل الناس يذكر قال اما تعلم يا موسى انها الكلمة التي لو وضع في مقابلها السماوات وعامرهن كل هذه السماوات السبع الثقال وعامرهن من فيهن من ملائكة ربي ومن خلق ربي الا الله والارض يا موسى الارض الوسعة الارض بتقومها كل هذا يموسى لوضع لو في كفة وذلك الكلمة في كفة لمال بهن كلمة ذكر تدن الوجود كلها كلمة ذكر تدن الوجود كلها وما قدرك إلا بها أيها الإنسان فلتعلم نعم فلتعلم ولذا تقول السيدة عيشة كان يذكر الله على كل أحيانه على كل أحيانه يذكر صلى الله عليه عليه وعلى آله وصحبه وتلم ويقول عيسى أو يقول يحيا في وصاياه الخمس وآمركم بخمس خمس أمركم بها أيها الناس وأما الأخيرة فذكر الله وما ذكر الله إلا كمثل رجل طلبه الأعداء السرعة والأعداء يطلبونك كل ساعة الشيطان يرسل سرايا وبعوسه صبيحة كل يوم كل يوم كل يوم نرسلهم عداء عداء لك لتسرق عداء لك لتزني عداء لك لتفعى كل شيء يرسلهم في طبيعة اليوم والقرين معك لا يفارقك ساعة ووسواسهم معلوم كل هؤلاء الاعداء ومن ورائهم اعداء الانس فانت ايها الانسان كما قال الله اهبطوا منها الجميع بعضكم لبعض حدوث نزلت ارض العتا فماذا تفعل ايها المحارب ماذا تفعل ايها المخاطب ماذا تفعل والاعداء يطلبونك الصراعه في نومك يطلبونك لا تهنئ به حتى لو دخلت خلاءك فلعدو هناك يتربص بك حتى لو دخلت الخلاء ما املك في طعامك في شرابك في كل ساعه فيقول وما نفعل وكل هذا الاعداء ما نفعل وما هو السلاح السلاح الذي امرت به ايوى النبي الرسول يحيى عليه السلام فقال ذكر الله ذكر الله تلك الدرع الحصينة فليكن كل عدو على ما يكون فانت في الدرع الحصينة التي لا ينال منك فيها معها احد على الاطلاق ولذا كمس لرجل طلبه العداء سراعا فدخل الدرعا حصينة فيخبر يحيى عليه السلام ان الدرع الحصينة هي ذكر الله فاسكروني اذكركم واشكري واشكروني ولا تكفرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم